أول نعمة نبدأ بسم الله بأعظم النعم وهي نعمة حفو كتاب الله سبحانه وتعالى نعمة القرآن هي نعم عظيمة هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل علينا هو كلام الله سبحانه وتعالى احسن الحديث وأعذب الكلام وأطهر الكلام هي نعمة بحد ذاته الله سبحانه وتعالى يا حفظة القرآن جعلكم جند له في الأرض يحفظ هذا القرآن بصدوركم إلى أن تقوم ساعة رب العالمين اصطفاكم أبشركم يقول ربي عز وجل إِنَّا نحن نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا له لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ هذا القرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ في صدوركم انتم يا حفظة القرآن